نهاية اليهودي الخائن ابن أبي الحقيق في ليلة مقمرة تسور عبد الله بن عتيك بيت الخائن اليهودي أبي رافع ابن أبي الحقيق فرآ بابا مفتوحا فتسلل عبره ثم أغلقه من الداخل ومشى. فوجد بابا آخر، فدخل وأقفله خشية أن يكشف أمره قبل أن ينفذ مهمته، فأراد أن ينشغل المسعفون بكسر الأبواب ريثما يجهز عليه، ولا يفعل ذلك بشجاعة نادرة. ولما هم بدخول غرفة معتمة أطفئ سراجها سمع صوت الطاغوت حدق وتلفت فلم ير سوى الظلام فسل سيفه في الظلام ونادى يا أبا رافع انتبه الطاغوت مرعوبا ورفع رأسه وصاح من هذا فهوى البطل بالسيف على الصوت صرخ أبو رافع فأدرك ابن عتيك أنه لم يقض عليه فضربه أخرى ثم خرج لثوان يرا هل جاء أحد وأبو رافع يصيح يستنجد بالأبواب المغلقة ثم عاد ابن عتيك كالموت وغير صوته وكأنه يهودي جاء لإغاثته فقال ما هذا الصوت يا أبا رافع فصرخ الطاغوت وهو يتلوى على الأرض لأمك الويل فقال ابن عتيك ما شأنك فقال إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف اقترب عبد الله فضربه بالسيف حتى سمع قرع العظم ثم انطلق نحو الأبواب يفتحها بابا بابا ثم انحدر مع درج فظن أنه وصل إلى الأرض فسقط وأصيبت إحدى ساقيه فعصبها بعمامته ثم صار يحجل على قدم واحدة حتى خرج من باب الحصن فوصل إلى رفاقه وأنفاسه تتقطع فقال انطلقوا فبشروا رسول الله فإني لا أبرح حتى أسمع الناعية ثم مشى يعرج واختبأ بأحد المكامن يراقب الحصن الذي تلألأت جدرانه بالمشاعل وكشفت أضواؤها جثة الطاغوت مضرجة بالدم حاولوا إسعافه لكن الوقت فات وعندما لاح الفجر وصاح الديك صاح يهودي بأعلى الحصن يقول أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز أخذ ابن عتيك حماس جعله ينسى آلامه فمشى وركب دابته وانطلق حتى أدرك رفاقه فهتف بهم أن جاء فقد قتل الله أبا رافع فانطلقوا مسرعين حتى وصلوا إلى المدينة بشر ابن عتيك قائده بنجاح مهمته فسر صلى الله عليه وسلم بالقضاء على أحد مهيج الأحزاب ثم نظر لرجل بطله فقال أبسط رجلك فبسطها فمسحها صلى الله عليه وسلم فنهض ابن عتيك وكأن شيئا لم يصبها وأدرك الخونة أن يد الدولة الإسلامية باتت قريبة من رقابهم